وتخون المدينه على حين غفله من اهلها فوجد في جارين يقتتلان او وجد في رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه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 قال ربي إني ظلمت نفسي فوَفِلِ فرَفَرَلَهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ضَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ اصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا لَبِسَ ثَوْبًا فَسَطَرَهُ بِالْأَمْسِ يَصْرُخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِيدٌ Tautkanlah yang bersih itu kepada orang-orang yang berbuat jahat. Mereka berkata, "Ya Musa, engkau hendakkan aku melakukan apa yang engkau perbuatkan kepada diriku وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْرِحِ أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا بُوسَأ إِنَّ الْمَلَأَ يَاكْتَبِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ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 multimodal